إ ل ا ما فهمتنا إ ن ك أ ن ت الجواد الكريم إ خ و ا ن ي أ خ و ا ت ي كنا تكلمنا في ا ل ح ص ة ا ل م ا ض ي ة عن حشر العباد بين يدي رب العباد كيف يحشر الناس بعدما ينشرون نقف على مشهد آ خ ر من مشاهد يوم ا ل ق ي ا م ة وهو ما بعد ا ل ح ش ر عرفتم كيف يتم الحشر كيف يخرج الناس حفاه عراه ت غرلا يخرجون سراعا الى ربهم ينسلون ومنهم من يحشر ماشيان ومن يحشر راكبان ومن يحشر على وجهه ووقفنا على العرق الذي يكون يوم ا ل ق ي ا م ة كل حسب عمله في الدنيا اليوم بحول الله مع قوته سنقف على المشهد الموالي وهو العرض بين يدي الله عرض العباد على رب العباد ا ل ح ص ة ا ل م ا ض ي ة تكلمنا عن كيفيه سوق الناس إ ل ى م ح ك م ة رب العالمين واليوم نقف على كيف يعرض العباد على رب العالمين في م ح ك م ة رب العالمين يوم ا ل خ ي ا م ة كيف تعرض وماذا يحصل وهل ترى ربك يوم ا ل ق ي ا م ة او لا ت ر ا وما الدليل على ذلك وماذا يقول لنا ربنا حينما نعرض عليه وتعرض ا ل أ ع م ا ل بين يدي الله اولا ما يتعلق ب ر ؤ ي ة الله عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة الذي سنعرض عليه ل أ ن الله عز وجل ه و الذي يتولى الحساب و الذي يتولى الحساب طبعا سيراه من شاء سبحانه وتعالى أ ن يراه ويحجب عمن شاء أ ن يحجب عنه عز وجل وكيف يقابل الصالحين وكيف يقابل الطالحين كيف يقابل المؤمنين وكيف يقابل الكافرين فهل ترونه أ ي ه ا الاخوه أ خ و ة ل أ ا ت ل ر والاخوات ن ل م ص و ر أ ن ه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو الله وهو الرب ق و ي العزيز المؤمن ا ل م ه ي م العزيز الجبار المتكبر الذي يجعل يوم القيامه ا ل أ ر ض في شماله يقبضها بشماله والسماوات بيمينه ولا يحتويه مكان ولا زمان ل أ ن ه كان قبل خلق الزمان وقبل خلق المكان وفي الدنيا لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر وهو يدرك ا ل أ ب ص ا ر لكن يوم ا ل ق ي ا م ة تزال الحلو فبصرك اليوم حديد ترى ما لم تكن ترى وتقدر على رؤيتي ما لم تكن تقدر على رؤيته في الدنيا وتسمع ما لم تكن تقدر سماعه في الدنيا ل أ ن ك تكون شيئا اخر وفي عالم آ خ ر نعم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت ترون ربكم لا تضارون في رؤيته ه هذه الله عز وجل يوم القيامة نراه الله الله الله إذا توفنا على الإيمان ونسأل الله ذلك تشوفوا توفنا شاء وجل ومن ونسأل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ف قيامة الإيمان على صلى عليه عز جميع إن ي وهو أ ص ل ا شرح لقول الله عز وجل وبيان له يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه قبل بيانه في ا ل س ن ة وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة يعني ج م ي ل ة و ح س ن ة و م ن و ر ة من ا ل ن ظ ا ر ه كما قاص الله سلم ن ظ ر الله م ر ع ا سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما س م ع ه ن ظ ر بمعنى جماله و ح س ن وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة بالضاد من ا ل ن ظ ا ر ه الى ربها ن ا ظ ر ة بالضاء من النظر يعني ترى ربها يوم ا ل ق ي ا م ة وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما منكم من أ ح د إ ل ا سيكلمه ربه يوم ا ل ق ي ا م ة يكلمه ربه يوم ا ل ق ي ا م ة الواسطة ما نتمرك كمزرب العالمين القضاء تفقى جعل جبريل لفصل في ليس بينه وبينه ت ر ج م ة ليس بينك وبين الله من يترجم لك م ب ا ش ر ة ي ك ل م ك رب العلم فينظر أ ي م ن منه هذا ا ل إ ن س ا ن لكي يكلم الله حينما يكلم الله يكلمه الله ينظر أ ي م ن منه فلا يرى إ ل ا ما قدم من عمله و ينظر أ ش أ م منه عشمال فلا يرى إ ل ا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إ ل ا النار تلقى اوجه علم العمال وعشمال العمال من كين العمال من كين, وفي الأمام كين النار فاتقوا ي ل أ النار ولو بشق تمره ع ذ ا كلام الله رضي عليه على اليمين فما النار. النار يعني, يعني ممكن ل ل وجل عز من النار بشق فما بالك بتمره وما بالك بتمرتين أ و ثلاث أ و أ ر ب ع أ و بكيس أ و بشيء مما يضع فيه ا ل ما ر م بالك بالمال ما بالك ب ا ل ك س و ة ما بالك بالطعام باقي انواع الطعام من خبز و إ د ا م ولحم وغيره وما بالك ب ا ل ا ض ح ي ة للفقراء والمساكن في هذا العيد المبارك ا ل م خ ب ومحتاجين وما عندهم فعندهم د ر ا ي و كيبكي ل و الدراري مشيبين ا ب ا و أ م ه و م ر ي ن احتسابهم حولي وانتفت عليك الله عز وجل يمكن تشتري م حولي ب خمسمائه درايه ص غ ي ر ولا خروفه ولا تسرسوا ل ولا أ ر ب ع م ا ئ ه درايه ويمكن تعاون انت وصاحبك عليه تصور ش ي ء ا قتمرا قد يقيك من الله فما بنوك أ ن ك تعيد الفقراء والمساكين ل ل س ا ن وتفرحهم بحال ن ا وتدخل عليهم ا ل ص ر و ر بحال ن ا وتقضي حاجتهم والله عز وجل يقضي حاجتك يوم ا ل ق ي ا م ة و ي ي س ر عليك يوم ا ل ق ي ا م ة ويثبت قدميك يوم تزول ا ل أ ق د ا م كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث آ خ ر عن ر ؤ ي ة الله عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة عن أ ب ي سعيد الخدرقان قلنا يا رسول الله ه م نرى ربنا يوم القيامة, الله عز وجل يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فهل تضارون في ر ؤ ي ة الشمس ب ا ل ظ ا ه ر ة صحوا ليس معها سحاب قالوا نعم هل تضارنا و في ر ؤ ي ة الشمس ب بالظاهر ا ل ظ ا ه ر ة منتصف النهار صحوا ليس معها سحاب الشمس واذا ندرك قالوا كذلك الله عز وجل لا تضارون في ر ؤ ي ت ي كما لا تضارون في رؤيه الشمس في هذه ا ل ح ا ل ة يعني عالي وعظيم وفوق الجميع ما ي د ر ك في ح د وما ي د ر ك ه عليك ح د وما يغيب و عليك ح د لاحظوا غير القمر في الليل صغير لكن ضاوي لو كان يجمع ملايين هذه ا ل م ل ا ي ر كامله تجمع في ليل واحد في الدنيا ت ش ي واحد ما ي د ر ج عليها القمر بشر كامل لو لاحظت عظمه الله عز وجل في آ ي ا ت ه لان لما قد تحرك في الليل وكان القمر في السماء تظن ب أ ن ه أ ق ر ب إ ل ي ك وحدك وبالك تظن احيانا ب أ ن ه تابعك في مسجد تبعني في المقر رايت الخافق مني يا كينا شي ورا ما تبعوش انت ا ي تبعو ورا غادي عادي انت ا ل ي شوف في الغادي اما ورا في ف ل ك ه يسبح وكلن في فلكين يسبحن انت كيبلق على اشي انه اوان عظيم غير بعيد ع ل ك ن صغير وثانيين عالي ي ن كلشي واحد يطلعي القمر هذا اذا لم نعتبد ر بنايات ا ل أ س ق ف غيري نقول اذا بخذ ا ل غ ا ب ة وخذ الصحاري وخذ الخلاوي وخذ البحر وغيرها ما يدرقش عليك ش ي ئ واحد القمر ولا الشمس وهل تضار ولذا قلت الله سبحانه و ت ا ل ى تتم الحديث وهل تضارون في ر ؤ ي ة القمر ل ي ل ة البدر صحوا ليس فيها سحاب لا تكون ل ي ل ة الربع عشر في الشهر القمر. في واحد؟ لا. اذا ل ما رسول ماذا ما ل ق يدرس ا إلا م كما تضارون في ح ا ما ي عليك حد الشمس ولا القمر فالله عز وجل هو خالق الشمس وخالق القمر سبحانه وتعالى فلماذا ي أ ت ي الله عز وجل يوم القيامه ب ن ف س لماذا أتى يمكن أ ن يرسل الملائكه ويكلفهم بما اراد سبحانه وتعالى ولا يعصون له أ م ر ا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما ي م ر و ن يأتي عز وجل ليتولى عز عباده وجل حساب ويتم للحساب قال رجل أو قال احد قال الرجل علي كرم الله الها لما حدث بالحديث السابق هل ل تدارون ا رؤية في, في ش ما س ل أ خ ر منكم ا م من احد الا سيكلمه ربه يوم ا ل ق ي ا م ة فقال يا ام المؤمنين كيف يحاسب الله الناس كلهم في وقت واحد ط ب ع الاشياء الوارده ة تصور ذلك ن من ا ل م ح ك م ة و ع ل ر الناس يمكن ان يكون لدينا ثلاثه او اربعه ويخرجون ا ت من ا بعده ن عندما تشعر و ا ل ي ا ر ج و ن ي ك من بعده م ا ح والله عزوجلنا د ي ج م ع الخلائق كاملين و ي ح ز ب ه م في م ر ة ا ي ي ه اشكمال الخلائق المغربه الجزائريين لا ت و ن س ه لا غير العربي من العالم ا ل إ س ل ا م ي سيدنا م ع د س ي ن ادم آ حتى ت ك م ا ل خ ي ا ن ة و ا ل ا ن س ا ل ج ن محتل ب ع ي ا م ع ه ر ض وحتى الطيور م ع ه م شيء كامل ف ي غير نجم في عرصاتهم ا ل خ ي ا ن ة ه اما الله ق د ر ت ه عز وجل م ط ل ق ة إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن فيكون لكن ل ح ظ ة ا ل ع ج ب ش و الدكاتره الجواب ا ل ص ح ا ب ة رضي الله ع ن ه فقال علي كرر الله جل ج كما يرزقهم في آ ن واحد ي س أ ل ه م في آ ن واحد كل يكون ومن ا ح د يجبون برزقوا و عاد سيدنا ادم ح س س ك م الخيم ا وكل واحد يرزقون محسوم بناضي محسوم أ م ر ه م ا ي ز ي د له ما ي ن ق ص له ما ي ؤ د ي و ن احد ا ل ر ز ق أ م ا الممتلكات فلا ي س ر ق ه لك م ش ي ترى م ك م ان تدخل يؤديها ما خ لانه شي لا يفرزك ق هو م ل ك ك و لا يفرزك ق الملك الدهرك يمكنك في الدعيه يمكنك ان تسمح له به لكن مادام ما توصلش به ليس من رزقك عندك عشان د ر ا م ا يجيبك ا ل د و ا لك ولا تحتك ولا ز و ل ك ولا شي واحد ولا صدقتها ولا مش ديالك ليه تدخل خير من ا ل ق ي م ة لكن اذا تحت ل د و ا لك ك تسمى مش ا ي فرزقك وهي ديالك ل ا ف ر ا القران ي يسرقوه لي الكريم ا ي ح ش د ص ر خ و ت ش ل ي د ه حتى ت م لا يصرخون الاقوياء منهم ويصرخون الذكور و ي ص ر ق و ن الذكور ض و ي ص ر خ ن الاناث لا يمشي لك درهم بجيبك حتى يا شاء الله انت ب ا ل ن س ب ة لك م ص ي ب ة و ب ا ل ن س ب ة للسارق ج ر ي م ة إ ذ ا القي ة عليه القبض وتوفرت ا ل شروط تقطع و يده في الشارع ا ل إ س ل ا م ي ة لكن انت ب ا ل ن س ب ة لك م س ا ر ك الفلوس م ص ي ب ة ولكن ماشي برزقك ولاحظوا كيرزقنا جميعا كيرزقنا جميعا و م ا عارف نمشي حتى كي ف يرزقنا في م ر ك يرزقك من حيث لا تحتسي ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسي الان نفسك كيف يرزقك الله عز وجل كيف يرزقك في بطن امك ثم لما ولدت و ز ق ك حليب في ثدي امك وما كانش عندها حليب ك ذ يا ولد وجدك أ و ل ا الباء عادل ا حليب والباء من أ غ ن ى ا ل أ ط ع م ة في العالم هو هذاك ا ل ب ا ء الذي يكون افتدي ضد الام او ضد ا ل أ م ه ا ت من الحيوانات كلهم لماذا تقول الام أ و البهائم هذاك ا ل ب ا ء ا ي يربحون البيض ليس حليب عادي إ ذ ا طيبتك يجمد حيث ط ي ب البيض و في ا ل أ ص ل حليب ك ب ا ل ك حليب و خ ا ت ر إ ذ ا طيبتك ي ج م د و ك ا يقول لك ي بحالي طيب البيض الخلاف في ذ ان د ا ل أ ط ب ا ء أ غ ن ى طعام في العالم ولا, يضايه طعام ولا يعوضه ض ا ي ط ا م ل ا ي ع و طعام وليس موجودا في الصيدليات خلقه في تدي وفي الله ذو القوة وأخرجه وداء فكان فرص المتين بين إزداء الأمهات الله أرزاق قال من له كن يمكن أن لون فيها غير الدم تلقى الأعصاب الحمد الحليب فيها غير ي كده و و و جاء يسبقوا بيض تسكن اللون معين و طعم معين و مكونات م ع ي ن ة و ج و د ة م ع ي ن ة و ح ر ا ر ة م ع ي ن ة وخروج م ع ي ن ا ل و د هو ق ي ف ع ف ي ت ه به امي كيف خرج له اللي يكفي وعرف كيف يخرجه هو خلق هكذا ك ي ف يعرفه مصر و ت ا ن ي يخرجه ن ما يخرج ي احدكم الخير سيغرقوه او ل ي ش ر ق ل ه ويموت م ر ة لا ذ ك شي مقاد من الذي سواه الله ومن يمشي على أ ر ب ع ومن يمشي على بطله ومن يطير بجناحيه ومن حشرات ما لا يعد ولا ي ح ص مما لا تراه العين المجرده كلهم رزقهم الله كل ما يدب على ا ل أ ر ض أ و يطير في السماء أ و في البحر يرزقه الله بقدر محسوب سواء ل فرزقيا كلو ولي ل ما فرزقوش ما ياكلوش وما ي ب ق ى ش يبلاش ء ونهارك القعمات تقدرزقه ر اذن كما يرزقون سبحانه وتعالى في آ ن واحد يحاسبون في آ ن وهو سبحانه وتعالى سريع حساب سريع حساب وليست ك س ر ع ة العباد وقيل ابن عمر كيف رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى النجوى هي الحديث بين الله عز وجل وعباده بينه وبينه يعني مناجاه الله لعبده المؤمن يوم ا ل ق ي ا م ة حديث غير ب ن ز و م قال سمعته يقول يدنو أ ح د ك م من ربه حتى يضع كنفه عليه أ ي ستره عليه كي ابن العبد من ربه حتى يوضح ع ل ي الله تعالى ستر ذ ي ر فيقول الله تعالى كي خطب العبد فهو م ع ر و ض بين يدي ا ل ه اعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول ويقول اعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول الله عز وجل إ ن ي سترتها عليك في الدنيا و أ ن ا أ غ ف ر ه ا لك اليوم ه ا صدر بين المسلم وبين, وبين المؤمن لما سئلوا ا ل س و ل و ر ا ء س و ل و ا السيئات التي ك ا ن دائره سرا اما الذي يتحداون المصر ف ك ي ع م ل ن ب س ي ئ ا ت جهرا ر من صفات إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م هو أ ن الذي يرتكب الشمسيه ك يسافر اما اذا كان عنده, عنده ايمان ما يبقى عنده خوف من الله عز, كي جريمة جهرة الله عز وجل كي يعمل ج ر ي م ة ج ه ر ة امام العباد يعني ولا يختفي ل أ ن ر ض و الله ع ز و ج ل يقول في معنى حديثي ما ابتلي منكم بهذه القاذورات فليستتر ولستتار ا ا اصل من ا ل ح ي ا ة و ا ل إ ن س ا ن حينما ينعدم فيه ا ل ح ي ا ة يرتكب المعاصي ج ه ر ة أ م ا م الملاه و إ ذ ل ك ن و ا ه ن ا أ ن نتتبع ع و ر ة الناس اللي ب ي ر ت ك ب ش معصيه وستتر ما نقلبوش فيه م ن تجسس عليه لا ن ت ر س س ولا نتحسس ولا نتصور عليه الجدار ولا نكسر عليه الباب ولا ن س أ ل الناس ولا ن ر س ل من يتبعو الا ستر ما د م ت لك جريمه خ ا ص به وذلك ج ر ي م خ ا ص به لا يؤذي ا ل أ م ة فلا ينبغي أ ن نتبعه ولا أ ن نكشف عورته إ ذ ا كقل الله عز وجل الله اني سترتها عليك في الدنيا و أ ن ا أ غ ف ر ه ا لك اليوم ثم يعطى ص ح ي ف ة ص ح ي ف ة حسناتي أ و أ ح س ب عليه السيئات ق ا ل له اعملت هذه و ع م ل ت هذه اهذه ارتحها وهذه ارتحيها واهذه يقول راني لك ا اشتريها ا م عليك في الدنيا و اغفرها لك ا ل ق و ه ق م اني الله يسامح ولكن يسمح أ اخوك الله يسمح الله تعالى غفور ورحيم وحليم وشكور ولكن ل قسوه نحن من ي ط ل ت ف ا ه منه والتواصل قد تأفحقوك تقول ل ل ا يسمح يسمح لك هو الله عز وجل أديت أخاك وجل لأنه عز أنت أذيت ينبغي أ ن ي ص ط ل ب من ا ل م س ا م ح ة و أ ن يسامحك هو إ ذ ا كان مؤمنا يعرف الله عز وجل واما الكافر, وأما الكافر فينادى على رؤوس ا ل أ ش ه ا د أ م ا م ا ل ز م و ر امام الخلائق ا ل ل ي ح ا ض ر ي ا من عاد سيدنا ادم تتكم الساعة هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة ل ل ا هكذا على الظالمين كذا يعرض المؤمن والكافر المؤمن يقول لقد ي ر بعمل يقول له يقرر ستلتها ه ا ع ي إني ك س عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم ويعطى ص ح ي ف ة حسناته كما سنرى في ا ل ق ر آ ن الكريم والكافر ينادى على رؤوس ا ل أ ش ه ا د صار الجماهير في الخلائق م ج م و ع ة هناك فيقال هؤلاء الذين كذبوا على ربه ه ا ل ك ف ا ر و ا ل م ر ك ي ن و ا ل م كذبوا ل ع ل ي ربه هؤلاء الذين كذبوا على ربه أ ل ا لعنه الله على الظالمين ليعودوا ل ن ص ا ر ى يعدون من الكفار لانهم كذبوا على الله الذين بقوا بعد بعثه الرسول ص الله عليه وسلم اما الذين ماتوا على يهوديتهم وكانوا مستقيمين مع سيدنا موسى فهم مؤمنون الذين كانوا مستقيمين طائحين لسيدنا عيسى فهم مؤمنون لكن الذين حرفوا و بدلوا و غيروا و كذبوا على الله يقال لهم هؤلاء الذين كذبوا على ربه كذب بنو إ س ر ا ئ ي ل ي ه و د فقالوا وقالت اليهود ع ز ي ر ابن الله وقالت النصارى م س ي ح ابن الله وكذبوا على, على الله عز وجل وهو لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ا و إ ذ ل قال عنهم في تكذيب بعضهم البعض وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم ي ط ل و ن الكتاب وهذه أ ص د ق ك ل م ة قالها بني اسرائيل لهدك ي و ت ب و ا النصارى ونصارى كذبوا تدبون ا ل قالوا بأنه ي خ ل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى رد الله عليهم قولهم وقال سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى من أو س ا ن ه ا وقالوا ي لهد الجنة و ا نصارى أو تلك أ م ا ن ي ه م قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أ ج ر ه عند ربه فله أ ج ر ه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله اكبر اذن سيقنوا إ خ و ا ن ي ب أ ن الحق معكم م ل ت ز م ت م بكتاب ربكم س ن ة نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومما ورد في الموضوع كذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أ ب و هريره رضي الله عنه قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم ا ل ق ي ا م ة الحديث آ خ ر يؤكد الحديث السابق فقال هل تضارون في ر ؤ ي ة الشمس في الظاهره ليست في س ح ا ب ة قالوا لا قال فهل تضارون في ر ؤ ي ة القمر ل ي ل ة البدر ي ليس في س ح ا ب ة قال و ا لا قال فوالذي نفسي بيدي يعني والله اقسم بالله صلى الله عليه وسلم لا تضارون في ر ؤ ي ة ربكم إ ل ا كما تضارون في ر ؤ ي ة أ ح د ه م ا فيلقى العبد ربه فيقول أ ي فلو فلو في اللغه العربيه يوم ا ل ي ا م ه الم اكرمك و أ س و د ك و أ ز و ج ك و أ س خ ن لك الخيل و ا ل إ ب ل واذرك تراس وتربح فيقول بلى يا رب الله تعالى ك يقول له وش ما كرمتك شيء وجعلتك سيد في الكون في الدنيا سيد على الاقل ان تكون سيد في بيتك أ و في م ؤ س س ة أ و في إ د ا ر ة أ و في د و ل ة أ و في أ م ة أ و على الاقل تكون سيدا على باقي المخلوقات ا ل أ خ ر ى تتصرف ي ه ا بسخر ي الله عز وجل البهائم ا ل ط ي و ر والحيوانات والاشجار غ ي ا ل ن ب ا ت ا ت و كلها هو ل سيد متصرف فيها وأزوجك وزوجتك. أولا خلقت قدر عزواج وزوجتك وجعلت ل ذ ت ك في النساء وجعلت لذت النساء في الرجال و ا ع ط ي ت ك ل الاولاد د ز و ن و ل نحن وارزقنا نحن ن اياهم نرزقهم واياكم حيث قال الله واسخر لك الخيل و ا ل إ ب ل الخيل و ا ل إ ب ي ل يحكي الرسول الله ع ل م الحديث ل أ ن ه الخيل والابيل هي ك ا ن ت ك ث ي ر ة حينذاك أ ه م ما يملكه ا ل إ ن س ا ن هي الخيل و ا ل إ ب ل نحن الان سخرنا الخيل الخيلة والبغاله وزينة ويخلق ما لا وزيد ا لتركبوها ل ل ح م ي ل ويخلق لا ة تعلموا و ما ز عليها ا ل د ر ا ج ة ا ل ع ا د ي ة وزيد ا ل د ر ا ج ة ا ل ن ا ر ي ة وزيد ا ل س ي ا ر ة ا ل ع ا د ي ة وزيد ا ل س ي ا ر ة الفخمه ا ل م م ت ا ز ة وزيد ا ل ر ا ح ل ة ا ل ر ا ن وزيد القطار وزيد ا ل ط ا ئ ر ة وزيد ا ل ب ا خ ر ة والسفون وغيرها وزيد الصواريخ وزيد طائرات الشبح والتي لا ت ر ق لها هاذي ا ل ش و ك وزيد القنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة وزيد ا ل أ ق م ا ر ا ل ا ص ط ن ا ع ي ة وزيد البارابول وزيد النيميريك وزيد البورتابل وزيد الانترنت و ز د الم يسخر لك الله هذا كله ب ل ا هذه النعم كيعد ب ع ل ي ك يوم ا ل ق ي ا م ة و ا ل ب ل ا و أ ض ر ك ت ل ع ص وتربع يعني كتملك و كتولي رئيس الاخره من, من نعم فيقول بلى يا ربي فيقول أ ظ ن ن ت أ ن ك ملاقي و اذكرك الظن ب أ ن ك غ ت ل ق بيوم ا ل ق ي ا م ة فيقول لا إن هذا كافر يقول ما كنتش كم ظن ب أ ن ك غتلاق ب ي و د القيامه ذ ا الكفار بعض الكفار أ و جن الكفار و الدهريون خصوصا الذين يقولون إ ن هي إ ل ا أ ر ح ا م تدفع و أ ر ض تبلع وما يهلكنا إ ل ا ا ل ض ا ر وما هي إ ل ا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إ ل ا ا ل ض ا ر قالوا لا انا ما كنت أ ظ ن أ ن ن ي س أ ل ا ق ي ه ويقول الله عز وجل له ف إ ن ي أ ن س ا ك كما نسيتني م ن ي غينساه من رحمته م ش انساه ي يسمح فيه م ا ي ح س ب و ش لا غ ي ح س ب و ه اي عقبوه و إ ذ ا ك ر تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم وفي ايه اخرى نسوا الله فنسيهم ماشينا شي يوم يخللهم الكافرين ا ل ق ي ا م ة و المجرم المنافق و غيرهم و المصابغين نسال الله ان ي ق ا م و ا تخلين الجنه و ل ا ن ا ه و ي ت ق ن س كيف برا كيف ساحه قام شمش لا لا يعزب عنه شيء في الارض ولا في السماء ان الله يمهل الظالم ولا يهمله حتى اذا اخذه اخذه, أخذه اخذ عزيز مقتدر لا يضل ربي ولا ينسى ما كي ض ل ما كي ينسى ما كي خ ط أ ما كي غ ف ل ما كي يجيب عليه شيء الش... السر عنده ع ل ا ن ي ة والغيب عنده تعالى ش ه ا د ة إ ذ ا ما عنده بين شيء ذ ا ن ش ي ا ن الله العبد يوم ا ل ق ي ا م ة كيعني كي أ ن ينساه من رحمته سيرحموه ف إ ن ي أ ن س ا ك كما نسيتني ثم يلقى الثاني واحد ف ي س أ ل ه نفس ا ل أ س ئ ل ة و ي ج ي ب بنفس الجواب فيقول كذلك إ ن ي أ ن س ا ك كما نسيتاني ثم يلقى الثالث فيقول أي ف ل و أ ل م أ ك ر م ك و أ س و د ك و أ ز و ج ك و أ س خ ر لك الخيل و ا ل إ ب ل و أ ز ر ك ت ر ع س وتربح فيقول بلى يا رب فيقول أ ظ ن ن ت أ ن ك ملاقي فيقول أ ي ربي امنت بك وبرسلك و وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطع لم يستطع ا من الخير ا يثني على الله سبحانه وتعالى اذا لم يصلح لك ا ص ل ح لك لن تصلح لك لك لن تصلح لك لك لن ص ل ح لك ل لن ت س ل ح لك ل ن ت ك لك لك لن تصلح ل لك لن تصلح لك لك لك لن ص ل ح لك ن ت ن تصلح لك م لن تصلح لك ن ذ ك لك لن ت ن ت ص ل ب لك لك لن ل ح ن س ا ء و ك ب ا ر و ق ا ر ي ن و ف ا ه م ي ن وعالمين وظالمين كان مع ا ل أ س ف اللي عنده ستين س ن ة و م ا ز ل ما يصليش كان كي لوزن سبعين س ن ة ك يعود لبعض العائلات و ق ي ع ي ه وفيه ما يصليش وما يصليش و تصور ستين سنه سبعين س ن ة عما ر هذه ا ل أ م ة بين سبعين ت إلى س و اقلهم من يتجاوز ذلك بالله عليك ا ل رزقك بلوس الله عنده ستين س ن ة وما يصليش الا أ ن الاذيه م يصليش والمراه كذلك ما نصليش علاء ما نصليش ما قدرش ع و إ ذ ل ك إ خ و ا ن ي أ ن ص ح ك م و أ ن ص ح نفسي قبلكم ربي ولدكم على الصلاه عبدون صور راه لكي يكبر عذب غير صلاه يجي ثقيله و إ ن ه ا ل ك ب ي ر ة إ ل ا على الخاشعين الذين يظنون أ ن ه م ملاقوه ربهم و أ ن ه م إ ل ي ه راجعون أ م ا اللي ما ظنوا ن ك س ج ي ثقيله إ ذ ا غالب الرجل خ ا ن عنده ستين سنه او ث ل ا م ر ا ه و ل ا خمسين و لا و ما زال معه ع الاصلا إ ذ ا هدره عنده مشكل هل سيلقى الله أ م لا هل سيلاقي ربا أ م لا أ م ا لو كان يظن أ ن ه ملاق ملاقي الله لاستعد للقاء الله ولكن مع العسل اعلموا لدكم ا ل ع ق ي د ة مع ا ل د ن ص غ ا ر و ا ل ل ب ا ه ما فهمش هي علمه قبل ما يموت ب د و ن من ا ل ك ا ر ت ب ج ب د و ت ه وقاموا بجبروته وقاموا بجبروته و ع ر ف و ا بالله و ع ر ف و ا باليوم ا ل آ خ ر ح ت ي واللي موقنين باليوم ا ل آ خ ر بس ا ل م ي ء متبك ولم ي خ ت ن ا عليه ودفنوه انهم طمعا ب أ ن قبره يكون روضه من رياض ا ل ج ن ة و ب أ ن ه سيدخل ا ل ج ن ة وتدخل ا ل ج ن ة معه وتكون في ز م ر ة الرسول صلى الله عليه و س ل و ت م ا م ا ل ن ع م ة يوم ا ل ق ي ا م ة و ج م ع اباك و م ك وخوتك ل ع ا ئ ل ة ه في ا ل ج ن ة أ م ا ان ت ج م ا ل ج ن ة و ش ي ف ي النار وتجمع الجنه وتجمع ن ن ع م ة ن ا ق ص ة ه ذ ه وهذا ي ما يريد ح ي خ ل ان ة و ي ق ح ص عليه ب لن ي م و ت ب الى يورده ا ل ج ي ه ويجمع حصله لن و يذهب الى الجنه ويجمع حصله و ن يذهب الى الجنه ولكنهم و قلتوا ا لا اقترصادي لقد ترى مرة مشروع م أخرى يقول ي الله والأولادون وقالوا لقد طلب كانوا ع ولم تتحدث صداع أنت لم تطلبك م يموتون وقالوا طلب بهذه الاشياء ع ويقوم ل وهي ولي يربطه عمره وهي كتبكي عليك لا تموت لها ولما نمسخه تكبر نستغيث انها ل و ي د ة تتخذ فينا ك ف ر ا ت هذا هو الخير وهذا جزاء ا ل إ ح س ا ن إ ل ا ا ل إ ح س ا ن ا ل ن س ا ن الخبيث الذي لا خير فيه هو لما يرد الجميل بالجميل أ و يرد الجميل ب ا ل س ي ء القبيح خ ص و ص مع أ م ك والله ل ق د ر تخلصها خذ بلا ل د ن ن ف س ع ل ي ه مزيان في بطنها وفي ولادتك وفي إ ر ض ا ع ك وفي تنظيفك وفي تربيتك وكبرت و ف ا ق ي ا مشاكلك حصلت فيها وكتمنلك ط و ل ه م ر ف و ق ش تكبر لها وتزوجك وتدي الوليدات وحتى يدي الحفل تعودتها الزوج و ت ف ر ع بهم وتفرح بهم وبك و خ ي ف ة عليهم وعليك وكتحن عليهم وعليك وانتم اكبر ولا تعطلتوا غير ما ت خ ذ و ش ي بكري فقال له ل ت ان تكون مسؤوليه م ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل ي و ل د ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه م و ل ي ه م س ل ي ه م س ؤ و ل ه م س ؤ ل ك ب د س و ل ي ه م س ؤ و ل ي و ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل ي و ل ي ه م س و د و ل ي ه مسؤوليه م س ل ي ه و ل ي ه م س و ي ه مسؤوليه مسؤوليه م ل ي ل ه م س ؤ ل ي ه م س ؤ ل ي ه ي ه م س ل ي ه م س ي ه م س و ل ي ه مسؤوليه و ل ي ه م و ل ي ه م س ل م ر ؤ و ل ي ه م س م ك و ق ر ب م س ل أ ص ح ا ب ه بعد تباك ك ن ا ع ل ي ك ا ل ل ح و ة و ا ل م ر في القبيح والمزيد لكي ي ك ب ر ك و ي ك ت ك و ي ط ع م و ا و ي ك ت ي ك ا لما كبرت ا ر خ ف عينه كل واحد يعيش حياته وتعيش يسمحوا يكبروا وصيدهم وكله والإساس يعطيهم عطي الله العقل حيات الديابة الديب لنديب في الحياة الديابة يمكن لين لا بابهم أما بناد ما الله بالرسالة بس لما الجميل لأخر لكن يكبر كيرت وهذا ما ي ح ت ا ي ا ل دين ل ك فهذا ه ع ل ك ه ا عقلك فهذا هو ع ل ك فهذا ه عقلك و ه ذ ا هو ع ق ل ه ذ ا و عقلك فهذا هو عقلك فهذا هو عقلك ف ه ا هو ع ل ك ف ه ا هو عقلك ف ه ا هو ع ل ك فهذا هو عقلك فهذا هو عقلك فهذا هو عقلك فهذا هو عقلك فهذا هو عقلك فهذا ك و ع ل ه ا ل و ع ق ل ر فهذا هو عقلك ف ه ا ه ق ل ك فهذا هو عقلك ه ذ ا هو ع ل ك فهذا هو ع ل ه ذ ا هو عقلك فهذا هو ع ل ك مالكم نحن ساختين هذه الدنيا كامله ط ي ساختين والله ساخت عليكم كاملين وهذا من ع ن ا م ا ت السخط هو ابناء الزلزال والطليب جافير والطليب جافير والطليب القدام ع ل اش لاموض تقبم الله تقوم وقامت عليه جابيل وقامت عليه ج ا ب ي وقامت عليه جابيل وقامت عليه جابيل وقامت عليه جابيل و ب ا م ت عليه جابيل وقامت عليه جابيل وقامت عليه جابيل و ق ا ي ت عليه جابيل و ق ا م ي عليه جابيل و وقامت عليه جابيل وقامت عليه و ا ب ي ل وقامت عليه جابيل قد ي ق ا ب و ا عليه ا ل م الماء على ا ل ق د ا ن ع ه ا ل ا م و ودعم ا ل ت ق د ي م ش الماء و د ع ي على القاطعه ش م و وقاموا ه سميك وكيفينهم ب ت ع ق ر ي ن هذا ك م مشكلة الماء ب س على ا ل ق د ي م هم ك ا ينبسوا البس مخيم وحترام أ خ ي ر ا ولكن غير اللي خرجت ب ز ا د مثلي و إ ح ن ا بحل ا ه بيت للاسف إ ذ ل ك يقول المؤمن آ م ن ت بك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ق ل ن ا تصدقت هالعيد جاي و ه ا ل أ ض ح ي ة جاي وهالفقراء والمساكين يتما امامك م بس تفتخر بين يدي الله وتفرح、بالله. بعملك ا ل الصالح ويقول هاهنا اذا ثم يقول الان نبعث شاهدا عليك دب ه ذ ادعي قالت ص ق انك و ن مسلم صادق او كاذب ان يكون في قول الحق و ان يكون في كذب بل ا ل م س ل م ان ح د الاحداث سنه اليوم يتبع س ن ي و م ا ل ق ي ل الله صلى الله ع ز ي ه وسلم يقول اهلا و س ه ك ا ب ر ز و ل ك صليت اياه وصمت صمت وتصدقت اياه يمكنكم الدرس المتحرك ان هو عرف ان الصلاه واجب والصوم وحجز الصدق ل الاخير شي قال ل غ سنشاهد الشاهد ليشهد عليك فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي ك كان يكذب وكذب يكن يمكن هذا بينهذا الله بدعوه الله ما كانش حاضر معاه ما ما ما صام حاضر يشاهده لا عين تشوف الأقل وحتى من المعارف هذا القضية العمزة باينه لم معه لم من محدى بيوجه عين أن صلى صدق على عليك يشهد شوعد تشوف وحتى قال لي صليت, صليت صليت صمت صمت صدقت صدقت و امنت و أ م ن ت بالرسول و قال خ ي ر الزافر قال لو دير انجم وشيشهد لي شذلك ه قال سيد كيف كسك لي اي ش ع ل ي ش ك و ن ه ذكر ا معي منزل الذي يشهد و ا علي فيختم ا و ا على فيه كي تشدلو في المؤمن سمعو الشذر ويقال لفخذه انطقي. انطقي فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله فخذ ديك ولحم ا ل وعظام ا ل فتنطق بالعمل دياله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه هذا المنافق الذي كان م ح س و ب عن المسلمين و م ش ي س مسلم المفروض أ ن يكون ما قال قد فعله أ ن يكون قد فعله لكنه قال ب أ ن ه فعله وهو لم يفعل شيئا من ذلك ويقوله للذي لا تخفى عليه خافيه لاحظ و الله ا عز وجل العدل الالهي المفروض هذا المجرم منافق خائن من أ خ ب ث خلق الله اذا يوم القيامه قال له الله عز وجل الله قالوا ماذا فعلت كلمتك لماذا الله عز وجل ا قال لنشاهد لك شاهد من الذي يشهد عليك ا ل آ ن نبعث ش ا ه د عليك على الاشتراك ب ا ل ش ه د لا أ م ك ن ان ي ز المجرمين ولا يفنىوا السنه على كتبت يا ا ل م ج ر م و ن قافلت لك ترجعنا لا هذا عدل الله وما ربك بظلام وما يحتاج الشيء هو الشاهد ا ل ش ا ه د ع ل ا ل ل ي ي د خ لكن هذا المنافق يدخل النار يدخل مقتانع بانه كان مجرم وبانه مقبوط ب ج ر ي م ت وعنده الشهود وشاهدين عليه والحجه قيمة ي ع ل مش ي ق و ل ا ن ا قلت لوسلت وصننت وباكر لي م ل ت و ه عليه شافني مادام ن ا منافخ ا ا يعني النار أنا لما كنت ما كنت ص م ش و لما ا ح ج يدخل شيء شيء وشوها معايا هشي يقولوا هاي ولا بالرسول يقولوا هيقولوا على ما كان أمن ماذا باج مني يدخل ب و ر ا ق ب ا ل ف ي ي يبدأ قدي ي ز ا ا د ن ا كي دعلي الشود الشود تعالى الله وهذه مني من جسدي و... لا يجوز لبراهين لا يجوز لها شيء يقوم بخدمها لا يكذب يا ربي على هذا كذب ولا كل شيء يكذب ا خ د ك ولا لحمك ولا عظمك ولا جلدك ولا, ولا لسانك ولا يديك ما لا ي ق و ل شيء اصلا الاول غير ان تقوم بخلعك هذا حتى يكون ض ر و ر ايييه عم و ن س م ع و ل ي اسمعوا مزينتنا يمشهد عليهم السنتهم وايديهم و ح ز ل ه م بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء هو أصل و ك ق ت شهد عليه يوم القيامه وهي تنطق ب أ ن الله أ ن ط ق ه ا ولا تكذب ل أ ن ه ا مفطوره على الصدق قد شهدت بما علمت وما شهدنا إ ل ا بما علمنا وما كنا ن غ ي ب ح ا ف ظ ي ن وفي ش ه ا د ة ا ل أ ع ض ا ء على العبد يوم ا ل ق ي ا م ة يقول تعالى اليوم نختم على أ ف و ا ه ه م وتكلمنا أ ي د ي ه م وتشهد أ ر ج ل ه م وتشهد أ ر ج ل ه م بما كانوا يكسبون الله اكبر اليوم نختم على أ ف و ا ه ه م كيف كيف تشهد فهمه يعود يدل لي بالكتوب ولا بالصدق لأنه、كدا. و ت ك ل م و ن أ ي د ي روايه على أرجلهم ك وفي اخرى الحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ز ن مؤذن لتتبع كل أ م ة ما كانت تعبد ك نادي منادي ويهد المؤذن كل أمة تتبع تتبع ما كانت أمة ما تتبع تعبد كل مع يلا. فلا يبقى أ ح د كان يعبد غير الله من ا ل أ ص ن ا م و ا ل أ ن ص ا ب إ ل ا يتساقطون في النار حتى إ ذ ا لم يبق إ ل ا من كان يعبد الله من بر وفاجر قال الله لك أنه يعبد وغبر الكتاب عبد الله. الأبرار والفزار من اهل ل ل ا أ ب ر الكتاب ر و ا ف ز ا والغابرون ا ر أهل من فيدعى فيقوا اليهود يبقوا عزيرا وقال في اليهود تعبدوا نعبد مع أولا ما قالوا القفل الله نحتوا لهم لكم الكفا قالوا بإن كنتم كنا عزير قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من ص ا ح ب ة ولا ولد فماذا تبغون اش نبغيتون قالوا عطشنا يا ربنا هل شيء يوم ا ل ق ي ا م ة قد ي ك و بين ا ل ح ر ا ر ة شدت الهول والحارقه الناس كيع الكفار كيع الشوق اول شيء كي تضرم الانثى س والعطش يجيك ي ر ع ل ي م د ة ط و ي ل ة ولكن عطش إ ذ ا سخن ط ل ي ث س ا ع ة ف ق د قلبي الما ذابه ذابه يدخلون ك س ف ه ل ل خ ن ط يبقى د و ر المانيا الاغلبيه ة يشربون كل مكان يبقى يجلسون مكانه خاصه بايام كل عطش لا قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار اليهم أ ل ا تردون يعني ما يشربوش فيحشرون إ ل ى النار ك أ ن ه ا س ر ا يشار الى النار ر ب ي ا ص ا ب النار ولحياته كانها ل حال الصراب ي ل م وليمشي ماء ا ي ف ح ش ر و ن إلى ا ل ن كأنها ا ا ر ر ص ب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار رب الله يحفظ الله من النار يحفظ من ثم تدعى النصارى ف ي ق و ل لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله ف ي ق و ل لهم كذبتم ما اتخذ الله من ص ا ح ب ة ولا ولدا لا ينعلك الدال ل ولد ه عنده ن د شيء ي س اني عيو سيك يقولكم إ عبد الله وانتم قد ق ل و ا هو ابن الله فماذا تبغون فيقول عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار اليهم أ ل ا تردون فيحشرون الى جهنم ك أ ن ه ا ث ر ا ب يحطم بعضها بعضا حال حال يود ف ي ت س ا ق ط ن ا في النار حتى إ ذ ا لم يبق إ ل ا من كان يعبد الله من بر وفاجر أ ت ا ه م الله في أ د ن ى ص و ر ة من التي راوه أ و ه ه ف ي ص فيها في ا ا من قبل ق ل و قال فما تنتظرون هؤلاء ا ل ذ ي ب ق ا و ا ما م ش ا و ش ب ق ا و ا بعد هي و دون ن ص ر ماذا تنتظرون فما تنتظرون يعني تتبع كل أ م ة ما كانت تعبود يقول و ا محسن ج م ا كل أ م ة تتبع اللي ك ا ن كلها قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أ ف ق ر ما كنا إ ل ي ه م ولم نصاحبهم يعني كي نقول احنا فرقنا الناس وكنا احوج ما نكون اليه اليهم ولكن لكفرهم بالله فرقناهم على اتخاذهم ا ل ا ل ه ة والاصنام وغيرها من دون الله ونتبعهم د ا ب ا في الدنيا ما تبعناهش فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين او ثلاثا فقال تعبد بالناس ل ك ي ف يعبد الله معهم ما و ش ا ف و ه قالوا ما ن ا ربكم قولوا نعوذ بالله خافوا لي م ش ي وقعوا في الشركه الثانيه ويكفروا ثم حتى إ ن بعضهم ليكاد ا أ ن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية ت ق و ل ايه ب ن عندكم ك م شيء عالم ل بينكم بين كنت تعرفوه طبعا بها لكن كتلاحظ و الانسان ا و تعالى الله من عن ا إذا معاة ا د تدر علوم كبير بغيت ت ا ما وشي مكان ما مستو هذا إ علوم ا م معينة ة ت ف ي كبيره ن ه آية ت ف و ن بها فيقول نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله تلقاء نفسه لما راى بقول المسلمين ا لكنك ل ي ا و ا ي عبد الله حقا وللي ا كانك و ا ي ت ك ا س ل و ا هم اللي ب ق ى ه ا د فيكشف عن ساق او يوم يكشف عن ساق اختلف ف ي العلماء منهم من قال ابن عباس قال بأن ي ك ش فلا عن ساق ا مقصود ب س ق و و ه يبقى من قيامة الشدة ذلك لهوري ذلك ا د ه وكذلك ا ساق يعني الساق وساق الله فلا ل وجل ليس كمثله يكشف يعني شيء ي عن عز ق ب من كان يسجد لله تلك انفسه إ ل ا أ ذ ن الله له بالسجود كل من كان يسجد لله حقا وكي يصلي حقا وليس نساقا إ ل ا اذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء يستغل لأغرض أو رياء وحب لماذا ل أ ن ه م كانوا يؤمرون بالسجود فلا يسجدون ويوم ا ل ق ي ا م ة لم يسجدوا في الدنيا لم يسمحوا الله عز وجل باسجد يوم ا ل ق ي ا م ة الناس تعرضوا على الله عز, وجل ورأوا الله عز وجل وقرر ج وجل ل الله ورأوا و عز العباد على ما فعلوا وخصوصا المنافقين لما كذبوا وقالوا ب أ ن ه م آ م ن و ا بالرسل وصلوا وصاموا وتصدقوا وقد ا كذبوا ف أ ش ه د الله عليهم أ ع ض ا ء ه م لانه يوم ا ل ق ي ا م ة كما تلاحظون إ خ و ا ن ي الشهود ما ي ن ف ع الشهود الدنيا ل أ ن ه هنا في الدنيا كم تعرف الشهود لماذا يدعوه؟ م الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ويعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور يعلم ب أ ن ن ا نكذب الشهود والصيام ل ا ح ظ و ما كيكتفي سبحانه وتعالى بالرسل ولا ب ا ل م ل ا ئ ك ة ليشهدوا علينا لانه م يمكن لانسان يكدر يوم ا ل ق ي ا م ة ق ل و ا ماذا تعرف اقل قدرته لا ماذا تعرف اذا انت ش ه د عليك ا ع ض ا ئ ك التي هي منك وجزء منك وكنت لا تظن بانها تشهد عليك ولذلك المؤمن المسلم لا بيفكر بشيء م ع ص ي ة عندهض أ د ن ى ضم ب أ ن ه يرتكبها ولا يراه أ ح د فكلما خلوت فاعلم ب أ ن الله يراك وهو معك وهو معكم أ ي ن ما كنتم ما يكون من نجوى ث ل ا ث ة إ ل ا هو رابعهم ولا خ م س ة إ ل ا هو سادسهم ولا أ د ن ى من ذلك ولا أ ك ث ر إ ل ا هو معهم أ ي ن م ا كان إ ذ ن لم ا ت ب د أ ت ك ا ل م ع ص ي ة فكر ب أ ن معك الجلد ومعك ا ل أ ي د ي ومعك اللسان ومعك العظام ومعك اللحم الذي يشهد عليك ولم ا نلسانه ولم ا نديه ي ولم ا نرجله لا ينكش يستحيه و إ ذ ا كل ما أ ر د ت أ ن ترتكب سيئ ما ينبغي أ ن تتيقن ب أ ن الله يراك ويسمعك ويبصرك ولا يخفى عليه من حالك شيء بدون اتق ل الله في السر والعلان و القول سواء قلته جهرا أ و سرا فاعلم ب أ ن الله عز و جل يراك و يسمعك ولا يخفى عليه و أ س ر قولكم أ و اجهروا به إ ن ه عليم بذات الصدور و لذلك ل ن ت ق الله في السر و ا ل ع ل ن و لنخشى لقاء الله حتى نفرح بلقاء الله و نسعد بلقاء الله ولذلك علينا أ ن نستعد للقاء الله قبل ث و ا ت ا ل أ و ل ن ه خ و ا ن ي لكم ا ل س ا ع ة التي أ ن ت م فيها والتي لا تليها والتي تليها لا تدري هل هي لكم أ و ليست لكم لا ت س و ف ا ل ت و ب ة ولا تسوفوا فعل الطاعات ولا ت س و ف و ترك المعاصي ب إ ق ل ا ع عنها ف إ ن ه ا لا تاتيكم إ ل ا ب غ ت ة ولذلك علينا أ ن نستعد ل ه ذ ا ا ل يوم العظيم شانه المديد زمانه القاهر سلطانه القريب أ و ا ن ه يوم ترى السماء فيه قد انفطرت والكواكب من هوله قد ا ن ط ث ر ت والنجود ا ل ظ و ا ه ر قد انكدرت والشمس قد كورت والجبال قد سيرت والعشار قد عطلت والوحوش قد ح ش ر ت والبحار قد سجلت والنفوس إ ل ى الابدان قد زوجت والجحيم قد سعرت و ا ل ج ن ة قد أ ز ل ف ت والجبال قد نسفت والارض قد مدت يوم تحمل ا ل أ ر ض والجبال فدكتا ذ ك ة و ا ح د ة يومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أ ر ج ا ئ ه ا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ث م ا ن ي ة يومئذ يعرضون لا تخفى منهم خ ا ف ي ة أ و يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خ ا ف ي ة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء تود لون بينها وبينه أ م د ا بعيدا إ ن ه يوم ا ل ق ي ا م ة والندامه و ا ل م ح ا س ب ة و ا ل م س ا ء ل ة و ا ل م س ا ب ق ة و ا ل م ن ا ق ش ة و ا ل م ن ا ف س ة والزلزله و ا ل ص ا ع ق ة و ا ل و ا ق ع ة و ا ل ق ا ر ع ة و ا ل ر ا ج ف ة و ا ل ر ا ذ ف ة و ا ل غ ا ش ي ة و ا ل د ا ه ي ة و ا ل آ ز ف ة و ا ل ح ا ق ة و ا ل ط ا م ة والصاقه والتلاق والفراق والمساق والقصاص والتناد والحساب والماب والعذاب والجزاء والبلاء والبكاء والحشر والوعيد والعرض والوزن والحق والحكم والفصل والجمع والبعث إ ل ى غير ذلك من اسماء ل أ ا ل م ه و ل ة ا ل خ ط يوم ر المفزعة التي سمي بها ا ذلك ل سمي ي العطي يوم يوم ت ب ل فيه الصرائر ويوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ويوم لا يجزي والد عن ولده ويوم يفر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه ويوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويوم لا مرد له من الله يومهم بارزون ويومهم على النار يفتنون يوم لا ينفع مال ولا بنون فيا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ما غرك بربك الكريم وما أ ن س ا ك يوم الدين الذي أ خ ب ر ك بصفاته ونعوته سيد المرسلين في كتاب رب العالمين حيث قال اقترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إ ل ا استمعوا الا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم وقال فيه إ ن ه م يرونه بعيدا ونراه قريبا اللهم احفظنا بحفظك والسن بسترك ولا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم السن فوق الارض وتحت الارض ولا تفضحنا يوم العرض اللهم ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث أ غ ث ن ا إ ن ك على كل شيء خ د ي ر اللهم اغفلنا ر ذنوبنا ما قدمنا منها وما أ خ ر وما أ خ ر ن ا وما أ س ر ن ا وما اعلنا م وما أ ن س اعلم به منا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ن ا نعوذ بك أ ن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك بما لا نعلمه اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا جليلها وحقيرها عظيمها وصغيرها ما علمنا منها وما لم نعلم إ ن مقصرون ومفرطون في حقك فاللهم لا تعالن ن بما نحن اهلك و ع اللهم م ن أنت ا بما أ ه أنت أهل التقوى وأهل غ فاغفر الغفور ف ر ر ة لنا ل إنك أنت ح يا م ل ل ه م يا حي يا قيوم اللهم أ و ر د ن ا حوض نبينا اللهم لا تفتن بعده واسقنا بيده ا ل ش ر ي ف ة ش ر ب ة ه ن ي ئ ة ل ل م ا ج م بعده ا أ ب د ا اللهم ي م ن كتبنا ويسر حسابنا و ح ش ر ن ا في ز م ر ة نبينا مع ا ل ن ب ي ي ن و ا ل ص د ي ق ي ن و ا ل ش ه د اكرم ء والصالحين وحسن و ل أ ئ ف ي ق ا ل ل ه الموت ق ب ا ل ت و ب ة وعند الموت ش ه ا د ة و بعد الموت ج ن ة ورضوانا وملكا كبيرا اللهم اجعلنا ف س ن م نفوس ا ل ن ا ل م ط م ئ ن ة اللهم ا ج ع ل ه ا من ا ل نفوس ا ل م ط م ئ ن ة التي قلت لها يا إ ي ت ه ا النفس ا ل م ط م ئ ن ة ارجعي إلى ربك ر اللهم ض مرضية ي ة ف ا د خ ي في عبادي ا د و خ ي جنة ا ل ل اجعلنا من المرض عنهم واجعلنا ا ل من ر ض يا ن ل ل ه م ارحم ج ع ل ل ن من ا ا ا ا ض ي ن ن و ج ع ل الراحمين يا رب العالمين اللهم أ ع ن ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لاجعل لا فينا ولا منا ولا معنا شقيل ولا م ح ر و م ا اللهم إ ن ن س أ ل ك في هذه ا ل أ ي ا م ا ل م ب ا ر ك ة التي أ ح ب ا ل أ ع م ا ل إ ل ي ك فيها خير من أ ي ع م ي ن آ خ ر في غيرها وهي العصر من ذي ا ل ح ج ة اللهم اغفلنا فيها وارحمنا فيها ووفقنا فيها لطاعتك وحسن عبادتك يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا دين الا إ أ د ي ت ه ولا مريض الا شفيته ولا ضال الا هديته ولا جاهل الا علمته و ل اللهم حاجة ح ا من و ئ ا ن ي ي ا لك ف ا رضا ولا فيها صلاح ت ك ي اجمع أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا ا شملنا ويسر أ م و ر ن ا واختم بالصالحات أ ع م ا ل ن ا اللهم اشتر عوراتنا و آ م ن روعاتنا ولجعل الدنيا أ ك ب ر م ن ا ولمبلغ علمنا ولا إ ل ى النار مصيرنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح ل ن اللهم آخرة ا ت ي إ ي ا ع احينا ا واجعل ل ا زيادة ة ل في خير كل ل و ا ما و ت ر ح ة لنا كانت ل شر ل ل ه م ح ا ما ا ك ن ا ل ح ي ا ة خ ي ر لنا وتوفنا ما كانت ا ل و ف ا ة خ ي ر لنا اللهم اغينا بفضلك عن من سواك وبحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واجعل القران عظيم ربيع قلوبنا ونور أ ب ص ا ر ن ا وذهاب همومنا ا ل ل ه أحزاننا و ج ع ل ه شاهد لنا ل ا ع ل ن ا ا ل ل ه ما موفق ت ح م وترضى